قُلْ لَهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ قَانِتٌ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ مِنَ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ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 تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعصنون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وَمَا لَهُمْ مِن ناصِرِينَ فَأَصِنْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فَبِعِبَادِ اللَّهِ الْحَنِيفِينَ تَصْلَى النَّارُ وَالْحَمِيمُ وَغَلْيَ الْحَمِيمِ ۖ وَلَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا وَنَجٍ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ